يا صَاحِبَي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب فت كل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه